هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكَانَ دِينُ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ You. don't like لا تضيع الكافيين والكنا فين وتعادن وتوكل على الله وتفرنا بمن يؤمن. الله مجدون. الكل يجوب إلى عدن الرحمن ما لك يوم الدين يا ترى عبده ما هي أن استعين إهدى الصراط المستقيم صراط لا نره لا أَلَمْ نَشْرُ لَكَ صَدَرَكَ فَوَضْ عَلَى عَنْكَ بِزْرَكَ الَّذِي أَنْبَطَقَرَ وَرُفَعَنَّا لَكَ إِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْلِ يَسْرَ إِنَّ مَعَ الْعُسْلِ يَسْرَ فَإِذَا فَرَغْتَ كُنْ شَرِ وَإِلَى أَرَ